Allah Allah Muhammad علي بن مسرطة محمد <تصفيق> سيدي انا بالقلب واله ظلت بقلب ديارك يمتصلها لو أزورك ألف مره دوس ما ميلها طيبه الشيعي وغرامه والوصل حلها حلها قبتك ولت في بالي متقصدها عبته الشيعة يا غالي وانت مقصدها علي بن مسرضه علي بن مسرضه علي بن مسرضه علي بن مسرضه محمد, هدب محمد, هدب محمد, هدب محمد, هدب محمد تذكرت توصي الحبيبة محلى هديكري ايام في صحنك دخلنا وهلت العذره اي تذكرت ديك المناره وقبه الحضره تذكرت باب المراد وريحتك العطره ديت لي يا مولاه تهترجع طلت يم فراقك قلبي يتوجع علي بن مسرضه علي بن مسرضه علي بن مسرضه علي بن مسرضه هذا ابو محمد هذا ابو محمد هذا ابو محمد هذا ابو amma yeah. كل من يزورك طوس يتعنى فايز بيوم القيامه وضامن الجنه خبر واضح والايام ما تحددته وعننا عنك واللي بمكرماتك خسر ببنن شيعتك يا ابن القطايب كلها مشتاقين كل قلب شيعي نادي طول فراقه علي بالمسرضه علي بالمسرضه علي بالمسرضه علي بالمسرضه هدا ابو محمد هدا محمد هدا محمد hadabumha تكوا ترجني تردني يا الغالي دمعتي اطلب الباري عشانك العالي برجع علي يا مصابي وتعلم بحالي حالي أنا مالي غير بابك يا علي مالي لي والله ما يا باب الحوايج للمحبر احمر وبالدموع اللي قصدك يرجع عبا اسمه علي بن مسرضه علي بن مسرضه علي بن مسرضه علي بن مسرضه هذا محمد هذا ابو حماد محمد, عدب محمد hadabum ha hadhabu muhammed hadhabu muhammed